استمع واكتب الحروف المنقطة ابتداء من النقطة الحمراء ثم اقرأ الكلمات سين سجد سمع غسل مساح لبس حباس شين شريبة شكر كشف نشر نقش عطش ص ض صانع صعد نصر حصل فحص نقص باض ضحك ضعفة، غاضبة، فضلة، رفضة، نهضة.